بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قوم أننزل قومك من قبل أن ياتيهم عذاب مليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين لنعبد الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم وأطيعون يغفر لكم يَقُلُو بِكُمْ وَيُوَخِّرُكُمْ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجْلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ أَلَا يُوَخَّرُ لَكُمْ تُمْتَعْلَمُوا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَةً وَنَارًا فَلَمْ يَجِدُوا مُدْعَاءَ إِلَّا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَرْغِبَ لَهُمْ جَعَلُوا أَطَامِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا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 وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِيَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ هُدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَهُوتَ وَيَعُوْخَ وَنَسْرًا وَقَدَ ظَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَجِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِنَّا خَطِيئَاتِهِمُ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ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 ولا تغذي الظالمين إلا تبارى